مُِبَت عَلَهِ مُذَّةُ أَنَ ماَا تُطِفُ إلَّ بِحَذل مِنَ اللهَّ وَحَابِل مِنَ النَّاسِ وَبَ مِنَ الله وضربت عليهم المسكنة وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الأن فيها بغير حق